أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من, من نفس واحدة خلق منا جولها وردت أنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم كما الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان حديث حتاب الله احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره الامور مختصتها وكل مختص بالدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة ثم اما بعد الكرام لا هذه هذا اليوم العظيم فيه ساعة لا يرفع العبد فيها يديه لربه جل في أولا إلا استجاب الله لكم واتلوا ما أرهي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ولن تجد من دونه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه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 كالمهر يشوي الوجوه مئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا أجر من أحسن لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سن استبرق متكئين فيها على الأراك نام الثواب وحسنات نرتقى تذكر الله خير أحسن الله عليك رغنا إلى قول الله جل جل في هذا قل قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد سبحانه جل في فيعلا أيضا يأخذ من قوله جل فيعلا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد قال علماؤنا في هذا الباب وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد الله ولي الذين آمنوا يخرج الله ولي الذين عاملوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أو يائمون الطغوت يخرجونهم من النور إلى إلى الظلمات أردت أن أقف عند قوله ولا يشرك في ولا يشرك في حكمه أحد يعني لا أحد يشارك الله في في حكمه سواء الكوني أو الشرعي المعنى هنا هذا جلالة واضحة قد يكون أو تكون هذه الآية حجة أيضا على كل مبتدع لأن الذي يبتدع في دين الله جل في علاء ويخترع ما لم يشرعه الله جل في علاء قد قد نصب نفسه مشاركا لله في حكمه فإن الله تعالى قد حكم على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقد رسم لهم طريق العبادة التي من أجلها خلقهم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله جل في علاء ولي حميد الله دل في علاء ولي حميد سبحانه سبحانه وتعالى وهو الذي يخلق وهو الذي يأمر وينهى وهو الذي يحكم ويشرع لا مشرع مع الله ولا شريك لله في حكمه قال الله جل شركاء شرع له من الدين ما لم يأذن به الله وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم قال ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد واتلو ما اوحي ما اوحي اليك من كتاب ربك واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك اتلو هنا بمعنى القراء يعني اتبع اقرا ورتل ما اوحى الله إليك من هذا الكتاب ففيه وق او له وقع على القلوب وفيه الهدايه لمن اراد الهدايه واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك وقيل المعنى الاتباع فاكون اقرا القرآن في المعنى الأول والثاني اعمل به وهذه لا منافات بين التفسير الاول والتفسير بل المطلوب هو القراءة والتدبر والعمل المطلوب هو القراءة والتدبر والعمل قال الله جل في علاه الذين على الذين اوتوا الكتاب قال يتلونه حق تلاوته وحق تلاوته أن يتلوه اناء الليل واطراف النهار وأن يعمل به وأن يحكمه قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا الهداية بأسرها في الكتاب عند التدبر والتامل ويدرك المرد المراد من حياته ومن عمره فيبدأ أن يصرف عمره لله جل في ولاه وما خلقت الجن والإنس إلا الا ليعبدون واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ان تعملوا ان تتبع كما قال ابن عمر رضي الله عنه ورضاه كنا نتعلم الايمان ثم نزل القران فكان نور القران على على على نور الايمان يعني في القلب فكانوا يتعبدون الله جل وتعالى بما بما يحفظونه من كتاب الله حفظ عمر بن الخطاب البقره في ثمان سنوات او في عشر سنوات كل ذلك انه ياخذ آية, آية يعمل بها ويحققها وكذلك ابن عمر وكذلك كثير من الصحابه قال اتل مَا وحي اليك من كتاب ربك كلام مبدل كلماتي واتل مَا وحي اليك هذا ايضا فيها دلاله على الوحي وفيها دلاله على علو الله جل في علا واتل ما وحي اليك من كتاب ربك وأضاف الكتاب لله جل في علا وهذه اضافه ما قلنا وهي أن ان القران هو كلام الله فيعرب صفه الموصوف الكتاب هنا المقصود به هو هو كلام الله جل وعلا القران يفسر ذلك واتلو ما اوحي فاوحي الى عبده ما اوحي واتلو ما اوحي عليك من الكتاب من كتاب ربك وايضا فيها التشريف للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم اضافه الى اضافه الى الله لا إضافة اضافه التشريف والنبي هو سيد الخلق اجمعين ولذلك جعل الله له اعظم معجزه هي الكتاب هذه اعظم معجزه ما من نبي الا وقد حباه الله تبارك وتعالى معجزه على مثلها آمن الناس وكانت المعجزه المعجزه التي من الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم القران واطلو ما أحيى لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن ترد من دونه ملتحدا لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته هذه فيها اشكال. الذين وضعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين زايدوا أتى في القرآن وقالوا هذا ثلث القرآن وليس كل القرآن أليس هذا يعني ظاهره يخالف ما, ما كان به صريح الآية قال لا مبدل لكلماته ولن ترد من دونه ملتحدا يعني هذا إشكال نحتاج إلى الجواب عنه فإنتم السؤال هناك من وضع الحديث عنه السلام. هناك من بدل هناك من قال القرآن هذا ليس كاملا فكيف ف... كيف يكون ذلك مع قوله لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا الله اكبر طيب ممتاز ممتاز هو لا مبدئ لكلماته الكونيه ليس كونا لا مبدئ لكلماته الكونيه و يقال لا مبدئ لكلماته كونا ايضا لقول الله للفعلاء و نحن الزنا الذكرى و له لحافظون ولذلك لذلك بانه لما قال له و وضعته على احاديث نفسه كذا و كذا فقال عيش لها جهابذا ممتاز ممتازين قالوا اتل ما وحى عليك من كتاب ربك كلام مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا قال لا مبدل لكلماته فاضافه الكلمات لله جل وعلاه اضافه صفه للموصوف لانها ليست عين قائمه بذاتها اضافه الكلمات لله جل وعلاه اضافه اضافه الصفه للموصوف عليكم السلام ورحمه الله قال لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لن تجد ملجا ولن تجد وليا ولا نصيرا من دون الله جل ولم تجد من دوني ملتحدة فالله هو الولي والله هو النصير سبحانه وجل ولا نعم المولى ونعم النصير لذلك قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آدمتو بالحرب ومتقرب إليه عبدي بأحب إليه من مفترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر إلى آخر الحديث وقال له ما محيرك من كتاب رب كلام مجدل لكلماته ولنتجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك امر من الله عز وجل استوجب الوجوب واصبر نفسك احبسها كن مع هؤلاء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من افنى قلبه عن ذكرنا واتبع وكان امره فرطه اصبر نفسك واصبل نفسك مع الذين يدعون ربهم احبسها مع هؤلاء الذين قد أفردوا الله جل في علاه بالدعاء وشغلوا أنفسهم بذكر الله جل في علاه واصبل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم يدعون هنا بمعنى يعبدون لقول الله جل في علاه عبدالله عندما قال أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقياً فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله في الدعاءنا الأئمة قال واصبر نفسك مع الذين يدعون يعني يعبدون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم من والعشي يردون وجهه. خلاصا لوجه الله الكريم والعمل لا يقوى عند الله الا اذا ما كان خالصا لوجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل وسئل عن, عن من خرج غنيمه خرج للذكر اي ذلك في سبيل الله قال مقاتل تكون كانت الله العليا فهو سبيل الله ثم قال ان الله لا يقبل عمل الا ما كان صالحا او قال خالصا و وبتغي به وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه هنا وصفه دقيق حتى لا يجلس المرء مع مع أهل النفاق والشقاق بل يجلس مع أهل الاخلاص والصدق قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره قال الله تعالى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه اخلاص الوجه لا الكريم ولا ينفع المرء بحال الاحوال الا العمل بخلاص الوجه الله الكريم قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خلصا وابتغي به وجهه وقال أيضا وقال الله جل وعلا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان إلهكم وله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا فهم يبدون وجه الله جل وعلا فعبد ذلك ارضاء وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللقمة في فيه امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا, إلا, إلا كانت فيه الأجل إلا كانت صادقة قال واصبع نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني لا, لا, لا تصرف بصرك عن, عن هؤلاء الأخيار الأبرار الذين تعبدون الله جل في بغض النظر عن غنى أو عن فق فلا تصرف بصرك إلى الذين, إلى الذين اهتموا بالدنيا وبالشرف وبالعلو وبالتمكين وبالمال فإن, فإن كل ذلك ملك زائد وما يبقى إلا ما يرضي الله للفعلات وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل أبي لهب ومثل أبي جهل ومثل أبي لهب كبراء الناس هناك في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل إليهم ويوصل إليهم رسالة الإسلام يريد يريدهم أن يدخلوا في الإسلام لأن الصغير إذا وويسنا الكبير قد دخل في الإسلام يدخل خلفه فهو كان يؤمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغيب لا يعلمه الغيب لا يعلمه لذلك قال له واصبر نفسك لا لا تكن مع هؤلاء لا أنت لا تدري والخفايا قال واصبر نفسك مع الذين أدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه قول تعالى ولا تطع من أخفن قلبه عن ذكرنا نزلت في أمية بن خلف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طرد الفقراء وتخريب صناديق أهل مكة فنزلت الآية ولا تطع من أخفن قلبه عن ذكرنا رقية قاله عينا من حصن وفي الحالتين من قاله أو الذي قاله الذي يهمنا هنا لأن الله جل في طرح كلام الكفار وبين للأبرار أنهم لا يؤثرون ولا قيد المنى قال الله تعالى ولو تدعم قلبه عن ذكرنا